لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبب أَيَحْسَبُ أَنَّهُ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَمْ أَيَحْسَبُ أَن لَّن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Çok mal yetiman zamaqrabat ummiskinan zamat Kul e صدق الله العظيم